وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَعْمَى وَمُبْكَمٍ وَصُمٌّ نُؤَاخِيهِمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا قُضِيَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، كفروا بآياتنا وقالوا أئداكما عظاما ورفاتا أئلا لم يدعوسون أئلا لم يدعوسون القلقل جديدة أو لم ير والسماوات والأرض قادر قادر على أن يصلق مثله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خسائن رحمة ربي إذا لأمستتم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فدعوا إن ميلهم عليه الكمال فلا إله إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإن لَأَهْلُكَ يَفِرُ عُمْمَةُ رَأَى رادئ يشتفزهم من الأرض فأغرقناه وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُل لِّلَّذِينَ مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَّفيفًا